5- استمع إلى الجمل وضع علامة الصح أمام الجملة الصحيحة أو خطأ أمام الجملة الخاطئة ثم صحح الأخطاء كما في المثال التسلق في الجبال وركوب الخيل من الرياضة المتحركة عندما نبدأ في رياضة المشي والجري يجب أن نبدأ بسرعة رفع الأثقال نوع من أنواع الرياضة المتحركة بواسطة الرياضة المتحركة تتحرك أكبر عدد من عضلات الجسم